فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولحسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتدلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إن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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقُ هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع الذين من قبلهم أهلتناهم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 كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم زق إنك أنت العزيز الكريم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 كذلك وزوجناه بحور النعيم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم أظلم من ربك